اليَوْمَ نَخْتِمُ على أَفوهِ إِم وَتُكَّمُ نَا أَديهِم وَتَشحَدُ أَرْدُلُهُم بِمَا كانَوا يَكسِبون وَلَ نَ شَاءُ لطَمَسنَّ عَ أَعيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصِراطََ فَأَنَّ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 علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا وَلَقُ لَكُم مَِّا عَامِلَ أَدينينَ أَنعَامَم فَهُمْ لَهَا مَِكُون وَذََّنَّهَاهُم فَمِن هَا رَكوبُهُم وَمِنْ هَا يَأكُلون وَلَهُم فِي هَاَ نَافِرُ وَمَ تَخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ نعلمُ مَا يسِرونَ وَمَا يعلِلُون أَوَلَم ي يَرَ الإِسَانُوا أن خَلَقُ نَا مِن نُطُفَةِم فَإِذَاهُ وَخَصمُّ بِين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 بسم الله الرحمن الرحيم وصاف صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لا رب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 لا يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُسُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ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 وَإِذَا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا ire il la di quanto